بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة وأنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء ليدل على أن المسلم يجب عليه يجب عليه شرعا وجوبا أن يجمع بين المنزلتين نزلت الخوف والرجاء فلا يغلب الخوف على الرجاء ولا العكس قال في المفردات الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسر ظن إذن هو محله القلب هذه أعمال القلوب ظن يقتضي حصول ما فيه مسر وقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى قيل ما لكم لا تخافون يعني أطلق الخوف بمعنى الرجاء والعكس بمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارى ما لكم لا تخافون عنيد فسر الرجاء هنا بالخوف ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان كل منهما ملازم للآخر لا يوجد الخوف الصحيح إلا مع الرجاء ولا يوجد الرجاء الصحيح إلا مع الخوف ووجه ذلك أن الرجاء والخوف تلازمان قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون فالرجاء حاد قال ابن قيم حمرة تعالى الرجاء حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله جل وعلا وعلا والدار الآخرة ويطيب لها السير والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسر يعني هو عمل قلبي لكن يكون مع مع الكسر تمني يكون مع مع الكسر ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاشتهاد والرجاء يكون مع بدل الجهد وحسن التوقف لكل منهما عمل قلبي إلا أن التمني لا يكون معه بذل جهد إنما يكون مع كسل والتراف وأما الرجاء فلابد من بذل الجهد قال ابن القيم لهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل لا يصح أن يقال هذا راج إلا مع مع العمل وأما دون عمل فهو تمني لأنه يكون كسل فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة علامة صحة الرجاء حسن الطاعة قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إذن عند عدم العمل الصالح يدل على انتفاع الرجاء إذن علامة صحة الرجاء هو العمل وحسن الطاعة فإذا لم يكن عمل ولا حسن طاعه انذر انتفى انتفى الرجاء انتفى الرجاء قال رحمه الله تعالى والرجاء ثلاثة انواع نوعان محمودان ونوع غرور مذموم يعني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم كالخوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم وكالتوكل منه هو محمود ومنه ما هو مذموم فالاولاني يعني المحمودان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه يعني هذا نشع على الاستقام ولم يقع منه ذنب لما يستشعره من نفسه فعمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه واحسانه وجوده وحلمه وكرمه اذا إما رجل يعمل اما رجل يعمل صالحا ويعمل بطاعه الله تعالى فهو يرجو ثواب الله تعالى وما عنده من من كرم ورجل اذنب ذنوبا فهو يرجو رحمه ربه ومغفرته ربه والثالث النوع الثالث المذموم رجل متماد في التفريط والخطايا يعني ليس ثم ما يدل على صحة رجائه علمنا أن صحة الرجاء إنما يدل عليها حسن الطاعة والعمل هذا متمادل في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل يعني إذن يكون رجاؤه مجرد دعوة فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب لا يقبل دعوه في ذلك سئل أحمد بن عاصم ما علامة الرجاء في العبد؟ قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان أُلهم الشكر إذن عمل طعجاءة النعمة فشكر الله تعالى إذن وجد العالم راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة حينئذ وجد منه ما يدل على صحته رجائه قال ابن قيم رحمه الله تعالى الرجاء من أجل المنازلين وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى ومر معنى ذلك أن العبادة لا تكون قائمة أو أن أساس التعب لله تعالى إنما هو غاية الحب مع غاية الذل وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم ثم قال رحمه الله تعالى وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء بمعنى أنه ثم تلازم أن بين المحبة والرجاء فيزداد الرجاء بالزياد المحبة والعكس بالعكس فكل محب راج خائف بالضرورة اجتمعت فيه ثلاثة الأركال في صحة التعبد لله تعالى فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينهم وطرد محبوبه له وابعاده واحتجابه وطرد محبوبه له وابعاده واحتجابه عنه فخوفه اشد خوف ورجاؤه ذاتي للمحبة فانه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حيات روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إلى محبوبه فرجاؤه أعظم رجاء وأتمه ثم قال رحمه الله تعالى فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء بل لا تكون المحبة صحيحة إلا إذا لزم منها أو تفرع عنها الخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه ثم قال رحمه الله تعالى وبالجملة فالرجاء ضروري للمسلم لو فارقه لحظة لتلف أو كادا فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه يعني المسلم له أحوال إما أن يكون مذنبا وإما أن يكون غير ذلك فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها ثم قال والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه بل هو من أقوى الأسباب حينئذ من لم يجعل للأسباب منزلة كما مر في توكل حينئذ لا يتم عنده الرجاء البت ثم ترابطا بين الرجاء والخوف وأنه لا يصح التعبد لله تعالى إلا أن يجمع للمسلم إلا أن يجمع بين الخوف والرجاء إذ المؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فلا يغلب جانب الرجاء حينئذ يأمنوا مكر الله ولا يغلب جانب الخوف هيئس من روح الله تعالى قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد قد مر شرح هذه الجملة وهذا هو مقام الأنبياء والصدقين كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهذورا فجمع بين الأمرين قوله يرجون رحمته وهذا هو الرجاء ويخافون عذابه وهذا هو الخوف والواب هنا لمطلق الجمع وذكر الوسيلة وهي التقرر إليه جل وعلا هلئذ ذكر أركان التعبت والثلاثة وهي المحبة والخوف والرجاء فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان كان التعبد لله تعالى وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا هذه أعمال القلوب متلازمة وبعضها ينبني على على بعضه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومر قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه رواه أحمد وتلمذي والحاكم وصحاها قال ابن قيم رحمه وتعالى والخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة خوف الخاصة يعني أهل العلم أعظم من خوف العامة ثم فرق بين بين النوعين عرفنا فيما سبق أن الإيمان الذي يكون على بصيرة ليس كالإيمان الذي يكون عن, عن تقليد. فذلك الخوف الذي يكون عن بصيره ليس كالخوف الذي يكون عن, عن تقليد فإيمان الخاصة لا شك أنه أقوى من إيمان العامة وكل عمل قلبي للخاصة فهو أشد وأمكن من عمل قلبي عند العامة فخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهو بهم أليق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة يعني أراد أن يبيأ أثر الخوف على العبد والعبد إما أن يكون مستقيما على طاعة الله تعالى وإما أن يكون عنده شيء من من الانحراف فما علاقة الخوف بكل منهما فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله لأنه قد مال ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف إلا بهذا الخوف فحال الإنسان إذا كان مائلاً على الاستقامة حينئذ الخوف يكون من أن تنزل به وتحل به عقوبة الباري جل وعلا ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور لا يتم له الخوف من العقوب عندما يلانه عن الاستقامة إلا بثلاثة أمور أحدها معرفته, معرفته بالجناية وقبحها عن الذم الذي لا يعرف أنه قد وقع في ذنب كيفاً يخشى العقوبة فلابد أن يعرف أولا هذه الجناية وقبحها عند ربه جل وعلا الثاني تصديق الوعيد يعني ما رتبه الله جل وعلا على على ذلك الذنب وأن الله رتب على المعصية عقوبتها الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا, إذا ارتكب الذنب إذن إذا حصلت عنده هذه الأمور الثلاثة اولا معرفته بالذنب وقبحه وثانيا تصديقه بالوعيد يعني العقوبة التي رتبت على ذلك الذنب ثالثا أنه قد يحجب عن التوبة قد يموت وهو على ذنبه قد يمكن لكنه لا, لا يتوب إذن هذه الأمور الثلاثة تستوجب الخوف من من الله تعالى فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه هذا قبل الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد ولا شك في ذلك حليذ الخوف قد يكون مانعا وذلك قبل الذنب وقد يكون ماذا قد يكون بعد الذنب خوفا من حلول العقوبة به وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه الخوف هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفالقه حتى ينجو وأما إن كان مستقيماً مع الله إليذ قد لا يكون عنده شيء مما يخاف من من الذنب فخوفه يكون مع جريان الأنفاس كذلك لا يفارق القوف لو كان مستقيما لعلمه بأن الله تعالى مقلب القلوب وما من قلبه إلا وهو بين أصبعين من أصابها الرحمن عز وجل فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب قال ابن سعد رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد أن يكون خائفاً من الله راجياً له راغبا راهباً جامعاً بين هذه الأعمال العظيمة إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافاً وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجاه طمع إن وفق لطاعة رجى من ربه تماما نعمة وذلك بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها وإن ابتري بمعصية رجى من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليه وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها إذا لم يشكر قد تسلب ولو كانت إيمانا وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق القيام بالصبر الواجب فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة